Book two. Четириесет и четири. Арбага и арбагон. Излегувanje на вечер. ИМА ЛИ Имали овде дискотека. هل توجد هنا صالة ديسكو؟ هل توجد هنا صالة ديسكو؟ دي كلوب. هل يوجد هنا نادي ليلي هل يوجد هنا نادي ليلى؟ هل توجد هنا حانة؟ هل توجد هنا حانة؟ што има вечерва ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم што има вечерва ماذا يوجد في السينما مساء اليوم ماذا <شتاكر> يوجد في السينما مساء اليوم што има вечерва на ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ إيمالي أوشته بيليتي زا تياتار هل ما زالت توجد تذاكر للمسرح؟ هل ما زالت توجد تذاكر للمسرح؟ إيمالي أوشته بيليتي كينو هل ما زالت توجد تذاكر للسينما؟ هل ما زالت توجد تذاكر للسينما؟ إما لي أشت بيلتي за футболскиот هل ما زالت توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ هل ما زالت توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ Јас бисакол. دَسِيدَمْ صُصِمَ بَزَادِي أريد أن أجلس تماماً في الخلف أريد أن أجلس تماماً في الخلف ياس بسأكال دَسِيدَمْ نَكَدَ وَسَرِدِينَاتَ أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط ياز بيسكال. السادس سوسمان أريد أن أجلس تماماً في الأمام. أريد أن أجلس تماماً في الأمام. можете ли да ми препорачате нешто? يمكن أن تنصحني? لماذا يمكن أن تنصحني? Кога започнува представата? متى يبدأ العرض؟ متى يبدأ العرض؟ Mojete li dami هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ Imali ovde v blizinata هل يوجد ملعب غولف قريب من هنا؟ هل يوجد ملعب غولف قريب من هنا؟ إما لي أوفد وبلزينة تنس كو يغرا هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ إما لي أوفد وبلزينة زاتفرن بزين. هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟ هل يوجد مسبح مصقوف قريب من هنا؟